الله أعجل مكرا وأسرع استدراجا لكم وعقوبة إن الحفظ من الملائكة يكتبون ما تدبرون من مكر لا يفوتهم منه شيء فكيف يفوت خالقهم وسيجازيكم الله على مكركم في هذه الآية العظيمة بيان حال الناس والكفار لما طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم آية أخرى سوى القرآن وأجابهم بما في قوله إنما الغيب لله ذكر جواب آخر وهو المذكور في هذه الآية وهو أنه تعالى بين في هذه الآية الكريمة ان عاده هؤلاء الاقوام المكر واللجاج والعناد وعدم الانصاف ولما كانوا كذلك لا يعطون ما يريدونه فالامر كله لله سبحانه وتعالى فإذا كانوا كذارك فبتقدير أن يعطوا ما سألوه من إنزال معجزات أخرى فإنهم لا يؤمنون بل يبقون على كفرهم وجهلهم وتأمل هذه الآيات وما فيها من تعليم الأدب مع الله ومع الناس ونستذكر حديث أم المنين عائشة حينما قالت عن خلق النبي قالت كان خلقه القرآن فالانسان يقرأ القران ويتعلم ما فيه ويتأدب بأدبه فقال تعالى واذا ادقنا الناس رحمه من بعد ضراء مسدتهم اذا لهم مكر في اياتنا اي واذا فرجنا عن المشركين ورحمناهم من بعد بلاء وضيق وهم وحزن أصابهم سعوا بكل حيلة بالباطل لإبطال آيات الله تعالى وردها وتكذيبها فهنا وإذا نقل الناس رحمة من بعد ضراء مستهم هذا تشمل الأمطار النافعة من بعد ضراء مستهم أي المراد القحط الشديد فتشمل جميع المصائب التي تمر بالناس ويأتي الفرج بعد ذلك إذا لهم مكر في آياتنا ولذلك من مكرهم أنهم يضيفون هذه المنافع الجليلة إلى الأنواع والتواكب أو إلى الأصنام وأيضا لهم مكر في رد آيات الله وفي رد تفسيرها فهي شاملة للآيات التي ينعم الله تعالى بها عدى البشر من المضر ونحوه بعد الضيق والقحط وأيضا المشر في آيات الله تعالى ولذلك فإن صنيع المؤمن يخالف صنيع الكافر فالمؤمن يسعى ببث نور القرآن بين الأنام وأما الكافر فيريد أن يطمس هذا النور ولكن الله تعالى مثم هذا النور وهذه الآية الكريمة تبين حال الناس وقد جاءت آيات كثيرة في هذا المعنى ومر معنا في هذه السورة وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه وفي سورة الروم وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا ذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون وربنا قال وإذا مس الإنسان ضر دعاء ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بسفرك قليلا إنك من أصحاب النار وربنا قال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 فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مضرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال مضرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب والقرآن الكريم يعلمون العقيدة وربنا جل جلاله لما ذكر حال هؤلاء لقنا المؤمنين ماذا يقولون قل الله أسرع مكر أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الله أعجل مكرا بكم لاستدراجكم وتعجيل أقوبتكم من مكركم في آياته وربنا قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وربنا قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فالإنسان يدرك هذه الآيات العظيمة وربنا قال أفأمنوا مكر الله فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون أي هل أمنوا استدراجه تعالى بالنعم ثم أخذه لهم من حيث لا يحتسبون فلا يامن عقاب الله تعالى إلا القوم الخاسرون الذين خسروا إنسانيتهم وعقولهم فصاروا أجهل من البهائم فسمى الله تعالى امهاله لهم واستدراجه لهم بأنواع النعم مكرم لأنه في صورة من يمكر بصاحبه ليوقعه في المهلكة ففي الآية استعارة لطيفة ولذا فإن المؤمن يعمل بضاعة الله وهو مشفق خائف وجل والفاجر يعمل بالمعاصي وهو مطمئن آمن كما قال الحسن الوصري ولذلك هؤلاء يصيبهم القحط ثم يمر بهم المطر ثم يقولون نعم يقولوا مضرنا بنوء كذا وكذا ولذلك هذا الحديث فيه بيان لما يحصل وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لهم ومن احسن ما يفسر به القرآن القرآن ثم السنة النبوية وهذا الحجف الذي استقناه فيه فوائد أولا استحباب انصراف الإمام إلى المصلين عقب الصلاة ثانيا حسن خلق الصحابة وأدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم نسب العلم إلى الله وإلى رسوله وأنصتوا للتعلم ثالثا إن من النعم ما يكون محل اختبارا للعبد فمن نسبها إلى الله فهو المؤمن الحق وأما من نسبها إلى غير الله فقد خاب وحسب فلساء عليه دائما أن ينسب النعم إلى خالقها ومثليها رابعا بيان القول المشروع عند نزول المقر وهو قول مضبنا بفضل الله ورحمته كما ويشرع للإنسان أن يقول اللهم طيبا نافعا ونحن قد مضرنا في هذه الليلة فنسال الله تعالى أن يرحمنا وأن يرحم عباده كما أنزل المضر رحمة للعباد خامسا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم من رضوان الله عليهم، اذ انه قدم الاستقام لجلب انتباههم فيعون عنه قوله سادسا إن رسق من الله وحده فإذا علم العبد ذلك علق آماله كلها بالله فيتوكل عليه حق التوكل فنحن حينما نقرأ القرآن علينا أن نقرأ السنة وهذه العلوم الثلاثة القرآن والحديث والفقه لا يفرط فيها المرء ويجعل البواب إلى فقهي. هذه العلوم الثلاثة الرئيسه اللغة العربية فهي مدخل للفهم نعم. ثم قال تعالى إن رسولنا يكتبون ما تمكرون أي إن الملائكه الحفظة يكتبون مكركم في آياتي أيها المشركون ويقصون أعمالكم للحساب عليها في الآخرة ويدونون عليكم النعم التي لم تضعوها في محلها فهذه مسألة النعم مهم جدا أن الإنسان يضعها في محلها وربنا قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وربنا قال أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون فعلى الانسان ان يتفكر بهذه النعم دوامه ثم قال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءها الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لان انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين الله هو الذي يسيركم ايها الناس في البر على اقدامكم وعلى دوابكم وهو الذي يسيركم في البحر في السفن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 ولم يشركوا معه غيره قائلين لئن أنقذتنا من هذه المحنة المهلكة لنكونن من الشاكرين لك على ما أنعمت به علينا إذن إن الله سبحانه وتعالى لما قال وإذا أذقنا الناس رحمة من بعض ضراء مستدهم إذا لهم مكر في آياتنا كان هذا الكلام كلاما كليا لا ينكشه معناه تمام الانكشاف إلا بذكر مثال كامل. فذكر الله تعالى لنقل الإنسان من الضب الشديد إلى الرحمة مثالا ولمكر الإنسان مثالا حتى تكون هذه الآية مفسرة للآية التي قبلها فقال ربنا هو الذي يسيركم في البر والبحر أي الله هو الذي يسيركم في البر بأقداره جل جلاله وبتمكينكم على المشي على أقدامكم وبما سخره لكم من الدواب وغيرها ويسيركم في البحر في السفن التي يسر لكم صنعها وهذا طبعا كان في الزمن القديم والنعم التي الآن موجودة من وسائل النقل لا بد أن نذكرها لأنها مذكورة في كتاب الله فربنا في سورة النحل وهي السورة التي تعدد النعم قال ربنا خلق الإنسان من نطفه فإذا هو خصيم مبين هذا الذي لا يستشعر نعم الله وأنه ضعيف خلق من نطفه صغير جدا ثم قال والأمعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بارغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبها وزينه ويخلق ما لا تعلم فهذه الطائرات والسيارات والمطارات وغيرها من وسائل النقل ووسائل الإصال مذكورة في قوله ويخلق ما لا تعلم ولما ذكر هذا الأمر ذكر السير إليه فقالوا على الله قصد السبيل ومنها جاء ولو شاء لهداكم أجمعين إذا عدد الإنسان أن يستشعر هذه النعم فقال هنا هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرثوا بها جاءتها ريح عاصف وتأمل حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به هذا التفات ومقصود الاستفات وغرضه أن ينتجه الإنسان للكلام حتى يعي حتى يعي القرآن أي حتى إذا كنتم في السفن وجرت بكم بسبب ريح لينة الهبوب موافقة لرغبتكم وفرح ركاب السفينة بتلك الريح واطمأنوا بها فبينما هم كذلك إذ جاءت السفينة ريح شديدة الهبوط وجاءها الموج من كل مكان أي وجاء ركاب السفينة موج البحر من كل جانب من جوانب السفينة وظنوا أنهم احيط بهم اي أن الهلاك قد أحاط بهم وأنهم سيغرقون في البحر الهائد دعوا الله مخلصين له الدين أي دعوا الله وحدهم أن ينجيهم من الكر وأخلصوا له الدعاء دون الهتهم كما قال تعالى واذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون الا اياه فقال هنا دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين اي وقالوا والله لئن انجيتنا يا ربنا من هذه الشده لنكونن من الشاكرين لنعمك المطيعين أَمْرَكَ ولا نشرك بك شيئا في عبادتك نعم وقد حصل طبعا في هذا وبعض الناس يستجيب وبعضهم لا يستجيب ولذلك يقول سعدنا وقاص لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا اربعه نفر وامراتين وقال اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقين باستار الكعبه عكرمه بن ابي جهل وعبد الله بن خضل وميقس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن ابي سرح الحديث طويل قال واما عكرمه فركب البحر فاصابتهم عاصف فقال أصحاب السفينه اخلصوا فان آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاما قال ابن والله لان لم ينجني من البحر الا الاخلاص لا ينجيني في البر غيره اللهم ان لك علي عهدا ان انت عافيتني مما انا فيه ان آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى اضع يدي في يده فلا اجدنه عفوا خلما فجاء فاسلم طبعا اسلم وحسن اسلامه وأبلى بلاء حسنا في معركه اليرمك قال تعالى فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق فلما انجاهم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 تفيقوا أيها الناس إنما عاقبة بغيكم السيئة على أنفسكم فالله لا يضره بغيكم تتمتعون به في الحياة الدنيا وهي فانيه ثم إلينا رجوعكم يوم القيامة فنخبركم بما كنتم تعملون من المعاصي ونجازيكم وربنا جل جلاله لما حكى عن الكافرين هذا التضرع الكامل عند وقوع البليه بين انهم بعد الخلافه من تلك البليه والمحنه يقدمون في الحال على البغي في الارض بغير الحق ولذلك ربنا جل جلاله له حق في كل شيء فيدلغ على الانسان ان يتفقه ليؤدي حق الله في كل شيء إذا لم يتعلم وقع في الخطر، وإذا تعمد الخطا ازداد جرمه. قال فلما انجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، أي فلما أنقذ الله ركاب السفينة أخلف الله ما وعدوه، فأشركوا به، وأفسدوا في الأرض بالكفر والظلم والمعاصي. في سورة الإصرار ربنا يقول وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا فربنا قال يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم فربنا لما ذكر واقع الناس بين الموعظ للناس أجمعين يا أيها الناس انما وبال بغيكم هذا عائد على انفسكم في الحياه الدنيا فثمت عقوبات معجله ثمت عقوبات مؤخره عائد على انفسكم في الدنيا والاخره ولن تضر الله شيئا فربنا جل جلاله لا تنفع مطاعه الطائعين ولا تضره معصيه العاصين انما هي اعمال العباد يحصيها لهم او عليه فاستعيد من كان عمله لله خالصا وربنا قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولذلك جاء في الحديث الصحيح ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم ما هو البغي البغي هو الظلم والجور كما يحصل لكثير من الظلمة حينما يهجرون المستضعفين من أماكنهم فمن يفعل ذلك يعاقب في الدنيا وأيضا عقوب حينما يعاقبه الله تعالى في الدنيا أيضا يدخر له العقاب في الآخرة قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله بصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقضيعة الرحمة يعني مع ما يدخر له في الآخرين من العقوبة فقال ربنا ايها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياه الدنيا أي تتمتعون به مدة حياتكم القصيرة الفانية وهنا متاع منصوب على المصدر أي تتمتعون متاع الحياة الدنيا قال ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون طبعا الإنباء والاخبار وفي هذا الموطن وعيد بالعذاب وعيد بالعذاب ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون أي ثم إلينا يكون مصيركم بعد موتكم فنخبركم يوم القيامة بما كنتم تعملون في الدنيا ونجازيكم عليه وحقيقة الإنسان لما يتفكر بهذا الأمر يعني يجعل الإنسان يقلق ويحذر والأمر يستدعي الحياء من الله تعالى لأن الإنسان يقرر على أعماله فيقلق على الإنسان أن يخضع لربه ومولاه ثم قال تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون إنما مثل الحياة الدنيا التي تتمتعون فيها في سرعة انقضائها كمثل مطر اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس من الحبوب والثمار ومما تأكل الانعام من الحشيش وغيره حتى إذا أخذت الأرض لونها الزاهي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 كما بينا لكم حال الدنيا وسرعة انقضائها نبين الأدلة والبراهين لمن يتفكرون ويحتبرون إذا من رحمة رب العالمين أن الله سبحانه وتعالى يسوق الأمثال للناس لأجل أن يتعظوا بهذه الآيات فربنا قد جعل لنا واعظا من القرآن وواعظا مما حولنا نحن الآن على وادي والوادي كان أخضر من الامس لاحظت أنه بدأ الخضرة بدأت فيه تيبس فالإنسان يعتبر في كل شيء إذا مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى لما قال يا أيها الناس إنما دغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا وكان سبب ما ذكر من البغي والإفراق في حب التمتع بما في الدنيا من الزينة واللذات ضرب مثلا بليغا عجيبا للحياة الدنيا يذكر من يبغي فيها بأن هذه الدنيا سريعة الزوال سريعة الانقضاء وهذا المثال يجعل العاقلة ينصرف عن الاغترار بهذه الدنيا وأنه ينتفع من كل شيء حوله وأن هذه الدنيا تزول فيبتعد الإنسان عن البغي والظلم وحب العلو والفساد في الأرض وأنها بحال تضمحل وتزول وتذهب فقال إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء أي إنما مثل زينة الحياة الدنيا في سرعة زوالها كمثل مطر أنزلناه من السماء إلى الأرض فاختلط وتأمل هذا المطر ينزل فيه حياة للإنسان وللحيوان وللنبات وأن الله قد أنزل القرآن فيه حياة القلوب يفيها حياة أبدية دائمة سرمديه إنما مثل الحياه الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والانعام أي نبت بذلك المطر أنواع من نبات الأرض متداخل بعضها في بعض، مما يأكله الناس من الحبوب والثمار والبقول، ومما تأكله الانعام من الكلأ والعشش، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت، أي حتى إذا ظهر حسن الأرض بألوان النبات المختلفة. وتزينت بأنواع الحبوب والثمار والأزهار متعددة الأشكال والألوان والايات في وصف الدنيا وذهاب زهرتها الكثيرة وربنا قال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج طبعا القرآن حينما يدخل في قلب المؤمن يتدبر ويتشعط ما يعمل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 قال وظن أهلها أنهم قادرون عليها أي وأيقن أهل الأرض الذين زرعوها وغرسوها أنهم قادرون على حصد زرعها وقطف ثمارها. أشهد أن لا إله إلا الله. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمر اي جاء الأرض قضاؤنا بإهلاك نباتها فجأة إما ليلا أو نهارا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ان محمد رسول الله فصيرنا النبات مقلوعا هالكا كأن لم يكن قائما على ظهر الأرض يزينها بجماله من قبل وربنا قال واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن, الله إله الله. أشهد أن محمد رسول الله اشهد ان رب رسول الله رسول الله ثم قال تعالى كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون أي كما بينا لكم أيها الناس مثل الدنيا بهذا المثال وعرفناكم أمرها نبين ونوضحه بمثل ذلك التفصيل البديع الآيات لقوم يتفشرون ويعتبرون فلا يغترون بهذه الدنيا الفاني لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال ربنا والله يدعو إلى دار السلام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 ويتأمل ما فيها لينشط في العمل وينشط في الدعوة والله يدعو إلى دار السلام أي والله يدعو عباده إلى دخول جنته السالمة من جميع الآفات. لا حول ولا قوه الا بالله. فاطلبوها بطاعته ولا تطلب الدنيا وزينتها فإنها مريئة بالآفات والنكبات ومصيرها إلى زوال وثناء يعني الإنسان ياخذ من الدنيا على قدر حاجته ولا يغفل عن الاخره بل يجعل طلبه في الدنيا احتسابا لاجر الاخره حتى يؤجر الإنسان في عمله اجمعين لا حول ولا قوه الا بالله ولذلك روى البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاءت ملائكه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم انه نائم الله اكبر الله اكبر وقال بعضهم ان العين نائمه والقلب يقظان فقالوا إن الله اكبر الله لا اله الا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ال ابراهيم وعلى وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراه وعلى إبراه في العالمين كنك حميد المجيب الله ربه هذا الدول تعمى الصلاة قالنا آه محمد وسيلة والفضيلة, والفضيلة وبعث الله من مقام المحمود زبعته إذن يقول جابر جاءت ملائكه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم إنه نائم قال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة طبعا المأدبة هو الطعام يصنع ويدعى ويدع عليه الناس وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجيب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولوها له يفقهها ولذلك أنت حينما تعرض ناسا فهشم لهم أمر الدين تذكيما حسنا فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا فدار الجنة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 وفيه من الفوائد والعوائد الشيء الكثير اولا موضع الشاهد من الحديث ما جاء فيه الحث على طاعه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الطاعة لا يحقق العبد الفوز بالجنه والنجات من النار من دونها فحري بالمؤمن أن يهتم بسنه النبي بل حري بالمؤمن أن يتقصى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيتبعها ويحث الناس عليها ثانيا فيه دليل على مشروعية ضرب الأمثال لتقريب المقصود من الكلام وأن يكون المثل واضحا ليقهه السامع، وإلا فإن على قائله أن يفسره فالتكلم بما يصعب على الناس فهمه مما يعيب الكلام ثالثاً دل الحديث على عدم جواز الدخول إلى الدار إلا بالاستئذان أو دعوة صاحبه رابعا إن مما يدل على صلاح العبد من عدمه أن ينظر إلى مدى تمسكه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصلاح لا يكون بالادعاء وإنما يكون بالاتباع فإذا الإنسان يجعل لنفسه أردم كل يوم من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إذن والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم أي والله يرشد ويوفق من يشاء من عباده إلى الإسلام وهو الطريق المستقيم الموصل من سلكه إلى الجنة وحقيقة هذا يعني ختم هذه الصفحة بهذه الآية الكريمة فيه الترغيب بالدعوة إلى الله كما الترغيب في قوله تعالى إن الله وملائفته يصلون على النبي فالإنسان يدعو وأيضا فيه حث على أن دخول الجنة دار السلام من أعظم ابوابه الدعوة إلى الله تعالى لأن الإنسان يستجلب لنفسه نفعا كبيرا من الحسنات من فوائد الآيات اولا كما قال الأخوة في المختصر في التفسير الله أسرع مكرا بمن مكر بعباده المؤمنين فالإنسان يصبر والذين يمكرون بالمؤمنين كثر فالإنسان يصبر ويعمل بما أمر الله تعالى به فالله ذاته عن الذين امنوا بغي الإنسان عائد على نفسه ولا يضر إلا نفسه. ولما نعلم هذا الأمر لا بد أن نبين حتى أولئك الذين يبغون نبين لهم خطورة بقيهم على لأنه بقي على أنفسهم. بيان حقيقة الدنيا في سرعة قضائها وزوالها وما فيها من النعيم. طبعا لو لو اختاروا عبارة وما فيها من المتاع. لأن المشاع يتمتع به لسان مدد أما النعيم فهو نعيم الجنة باقي. فهو فان الجنة هي مستقر المؤمن لما فيها من النعيم والسلامة من المصائب والهموم طبعا هذه الفوائد اشارها الأخوة وبالإمكان أن يضاف إليها أولا البغي يجازى أصحابه عليه في الدنيا والآخرة ثانيا سمى الله تكذيبهم بآيات الله مكرم لأن المكر عبارة عن صرف الشيء عن وجهه الظاهر بطريق الحيله فهؤلاء يحتالون لدفع آيات الله بكل ما يقدرون عليه من إلقاء شبهه أو تخليط في مناظرة أو غير ذلك كما يحصل الآن في كثير من الإعلام المزور. ثالثا على الإنسان أن يعرف حقيقة النعمة وأن يضعها في محلها وإلا كانت وبالا عليه والإنسان يتأمل في هذه الآيات وإذا ادقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستثم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع ومكره فإذا كما قال أبو حازم سلمة بن دينار كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بليه إذا هذه الآية الكريمة تضمنت بيان عما يوجبه حال الجاهل الذي يضيع حق النعمة نعم رابعا في الآية هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الهلس وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءها الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين دليل على أن المضطر قد يستجاب دعاؤه وإن كان كافرا لانقضاع الأسباب ولرجوعه إلى الواحد القهار الصمد رب الأرباب وفي صحيح البخاري في قصة هذه الأم السوداء التي كانت في حال كفرها فاتهمت وظلمت فدعت ربها فأنجاها الله تعالى ثم من الله تعالى عليها بالإسلام فالإنسان يحذر أذية الآخرين ولان أنت لما تسكن في شقه فوقك أشخاص وتحتك أشخاص وعن يمينك أشخاص وعنتمال شمالك أشخاص احذر أن تؤذي الناس وتعامل مع الجيران بالصبر والإحسان فإحسانك اليهم سبب لدخولك للجنة وصبرك عليهم سبب لدخولك للجنة وإياك أن تؤذي أحد واحذر دعوة المظلوم حتى وإن كان هذا الذي لك جار ليس الجار الحسن احذر دعوة المظلوم خامسا نأخذ بهذه الآية فإن الاعتراف بالله مركوز في طباع الناس وأنهم مجبولون على أنه سبحانه والخالق المالك المدبر المتصرف في الأشياء سادسا العبد يلتجئ بالشدة إلى الله سواء كان في البر أو في البحر ولكن لما كان الخوف في البحر أغلب على الإنسان منه في البر، وقع المثال به. والآن الناس حينما يكونون في الطائرة فهم اشد خوفا من البحر إذا حصل حركة في الجو سابعا على الإنسان ان يعرف حقيقة الدنيا حتى لا يستغرق فيها ويضيع الآخرة ولذلك ربنا قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى فكما قال أحد السلف لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكانت الآخرة خير, لو كانت الآخرة خير من الدنيا فكيف و ان الاخره هي الذهب الذي يبقى ثامنا الدنيا معرضه للافات اما الجنه فهي دار سلام و ذات الانسان لما يبلغ الاربعين اول ما يبدا يضعف بصره و قواه وفي هذا انعام من الله ليعلم الانسان انه يحور الى ربه و راجع اليه أما الجنة فأهلها يزداد نعيمهم وتزداد قواهم تاسعا على المؤمن أن يدعو إلى دار السلام بالحكمة والموعظة الحسنة وربنا جل جلاله يدعو إلى دار السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى دار السلام فالإنسان عليه أن يمتثل بهذه الوظيفة التي هي أعظم وظيفة على الأرض عاشرا تمتع أصحاب الدنيا يسير صائر إلى زوال أما نعيم الجنة فهو النعيم الباقي حادي عشر على المرء أن يكثر من التفكر بحقيقة الأشياء وأن يتفكر الإنسان بالآيات المنزلة والآيات المنظورة وربنا قال كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون فخص المتفكرين بالذكر تشريفا للمنزل ولأجل أن يقع التسابق إلى هذه الرتبة فالإنسان هو يتفكر ويجعل غيره يتفكر ويحيي الإنسان مجال تدارس القرآن ومجال تدبر فهؤلاء هم المنتفعون بآيات الله ثاني عشر الجنة دار السلام وهي دار خالية من الآفات والنكبات والمنافصات وربنا جل جلاله أضاف الدار إلى اسمه تعظيما وتشريفا لها وأهل الجنة سالمون من النقص في خلقهم وفي خلقهم فالإنسان يطلب الجنة ثالث عشر ابتكارات البشر تسعد الناظر هذه الابتكارات التي تتجدد تسعد الناظر فعلى المؤمن أن يتفكر بما أعده الخالق لاهل الجنة فالإنسان كلما رأى شيء جديد يتفكر ايضا بما أعده الله لعباده الصالحين مما لا عين راج ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر رابع عشر الله يدعو إلى محبته بعد الإنسان ان يستجيب لدعوه خالقه خامس عشر للصحة بعد المرض والغنى بعد الفقر وقع شديد وتأثير كبير على الإنسان والمؤمن يستذكر الحالين ليزداد شكره فيستذكر الإنسان صغره وأن الله قد نهد له تمهيدا. يستذكر الإنسان فقره وأنه الآن في حال جيدة يستذكر الإنسان مرضه وهو الآن في صحة فإنسان يستذكر هذا حتى يستذكر النعم ثالث عشر القرآن يعلمنا الأدب مع الله فالآية الكريمة أسندت الرحمة لذاته المقدسة وإذا أدقنا الناس رحمة من بعد الغراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا فالقرآن يعلمنا الأدب مع الله فلا الكريم أسدت الرحمة لذاته المقدسة بينما الضراء لم تسند إليه مباشرة ولذلك كان من دعاء سيد الحنفاء وإذا مرضت فهو يشفيد فنسب الشفاء لله تعالى وذكر المرض ذكرا عابرة سابع عشر الله يدعو دار السلام وهذه الدعوة مفتوحة من الله العزيز الرحيم موجهة إلى سائر الناس عن طريق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وكل مؤمن مطالب بتبليغ رسالة الرسول فلينعم بالخير من أقامه الله داعيا إليه حاملا رسالة رسوله ثامن عشر ربنا جل جلاله يهدي من يشاء إلى صراط الجنة ربنا جل جلاله يهدي من يشاء إلى طريق الجنة ممن طلب الهداية على الطريق المستقيم وأقبل على القرآن متعلما وفي سوره الفاتحه طلب الهداية على الصراط المستقيم بعد هذا الصفحة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إذا ربنا جل جلاله يهدي من طلب الهداية وأرادها أما من أعرض عن الهداية فهذا هو الذي يعاقب بالحرمان طبعا في ثمة كلمات يحسن حبها ضرّ أي مرضا وضرّا وتشادلته تشمل سوء الحال والفقد والقهر والضر خلاف النسع مكر اي استهزاء وتذيب والمشر صرف الغير عما يقصده بحيله فربنا جل جلاله سمى استهزاءهم وتكذيبهم مشرا لاحتيالهم لدفع الايات بكل سبيل وأصل مكر يدل على احتيال وخداع الفلك أي السفن وواحده وجمعه بلفظ واحد وأصل الفلك الاستدارة في الشيء ولعل السفن سميت بهذا لأنها تدار في الماء عاصف أي شديدة الهبوب وأصل عصف يدل على خفة وسرعة أحيط بهم أي هلكوا وأصل هذا أن العدو إذا أحاط ببلد فقد دنا فقدنا أهله من الهلك وأصل حوط الشيء يطيف بالشيء متاعا المتاع منفعا وكل ما حصل التمتع والانتفاع به على وجه ما أو ما ينتفع به انتفاعا قليلا غير باقل بل ينقضي عن قريب وأصل متعه يدل على منفعة وامتداد مدة في حيز يعني مدة من الزمن يعني الخير الذي فيه ليس باقيا زخرفها أي حسنها وبهاها وزينتها بالنبات وأصل زخرف الذهب والزين المزوقة حصيدا أي محسودة ومقطوعة من أصولها وأصل حصد يدل على قطع الشيء لم تغنى بالأمس أي لم تكن عامرة من غنية في المكان إذا أقام فيه وأعمره ومنه المغاني أي المنازل التي يعمرها الناس وأصل غنية يدل على الكفايه فاسال الله أن يغنينا جميعا من فضله وأن يجعلنا ممن يقوم بهذا القرآن الكريم اللهم ارحمنا وارحم أمتها محمد صلى الله عليه وسلم اللهم من كان معنا في هذه الدروس فبارك له واجعله من الأئمة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدلون إلى الخير هذا وبالله التوفير وصلى الله على نبينا محمد